أسرى محمد صلى الله عليه وسلم وأسرى الحضارات تدحرج رأس عقبة بن أبي معيط لأن الله أمر بقتله فتحسس بقية الأسرى رقابهم فمحمد في نظرهم في ساعة انتقام فهل سيبيدهم أم سيكون تعامله بمستوى تعامل الحضارات السابقة له الفارسية والإغريقية والرومانية حيث يتم تعذيب الأسرى والاحتفال بإقامة مباريات مبارزة لا تنتهي بخروج المغلوب ولكن بموت المهزوم ولا نجاة إلا لآخر من يبقى على قيد الحياة أم بإطلاق الوحوش عليهم والتسلي برؤية أنيابها تمزق لحومهم أحياء أمس سيسن بهم سنة الفراعنة فيجعلهم يمضون بقية أعمارهم في بناء قصر شامخ له حيث يبدأ الواحد منهم بناء الهرم وهو في شرخ الشباب فلا ينتهي إلا والشيب يصبغ أصداغه مع ملاحظة أن الهرم ليس قصرا بل هو قبر لفرعون يريد رؤية قبره وهو حي أم سيصل في تعامله معهم إلى ما وصلت إليه اليوم أرقى الحضارات وأحدثها وعلى يد ضباط درسوا في أرقى الجامعات في بلاد الديمقراطية وفصل السلطات وحقوق الإنسان والحيوان حيث شاهد العالم مصير الأسرى بين أيدي أولئك الضباط شاهدوا رؤوسهم تحشر في الأكياس تخنق الأنفاس وإذ الضباط يتبولون على أسراهم وينتهكون حرمتهم ويلوثون طعامهم ويرمون مصاحفهم في المراحيض وإذا بعضهم هوايته جمع الجماجم البشرية التي أردى أصحابها والبعض هوايته جمع أصابع النساء والأطفال الذين قتلهم قتلهم لمجرد التسلية ثم يجعلونها تذكارات على جدران غرفهم العالم يحبس أنفاسه يحبسها بانتظار سنة محمد بن عبد الله في أسراه وأي أسرا هؤلاء إنهم ليسوا جنودا لم يرهم إلا في ساح الوغى وليس مرتزقة قذفت بهم الحاجة هؤلاء في معظمهم طواغيت كرسوا ثلاثة عشر عاما تعذيبا وتشريدا لأصحابه انتهت معركة بدرات فإذا الانتقام صريع بين الجثث ونزل الوحي فإذا أرض بدر تهتز ربيعا حول الأسرى نزل الوحي يقول وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا يَا إِلَهِي الْجَبَّارُ سُبْحَانَهُ يطلب من جنوده أن يتقربوا إليه بإكرام أسراهم الوثنيين وَأَن يَحِدّبُوا عَلَيْهِم حَجَبَهُمْ عَلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَأَنْ يُخْبِرُوهُمْ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هُوَ تَوْحِيدُ الصَّحَابَةِ نَقِي كَالْمَطَر إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا